وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التوارث بحكم التجارب بحكم التجارب فأوضح منها جلد جلد من عاجل مدار من ومن وبمن بتعليم على كل راضي. أخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسبين وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم تروى تجاربي بحكم التجاربي وأبطل أصناف الخنا وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالبي وبش من أعطى الرسول قياده, قياده بجنة تنعيم وحور كواعي وأبطل, وأبطل أصناف الخنا وأبادها ثنا فبغي للعباد التجاري وبشر من اعطر الرسول قياده قياده في جنه تنعيم وحور كعيني واعد من يبا عباده ربه عقوبا فأنج به من شاء ربي نجاته ومن خاب فلتندبه شر النواد بي وأوعد من يحيا عبادة ف شَتاضبي فَأَ جَهِ مَنْ شَراغبي نجتَهُ وَمَن خَابَ فَتَ دُبُ شَ